Xabi ni dah kelik janu, Xabi ni ada Xabi ni dah kelik janu. Telinga, entah dari mana, Alibah di hujung langit. لتاخد دودمع وجناحته متكي متهدى بالأرض آه بدي امشي وما في لتاخد دمع وجناحته متكي متهدى بالأرض آه بدي امشي وما في وضميتوا قلبي مصا توجه على جروح امواج الحرية بتلمع تلق ولا تخاك شوف الشمس اللي رح اتطلع وتطلع عالغادي وشاك امواج الحرية بتلمع شاف جوانح عم بتزأزق من خلف بواب العلي شاف جوانح عم بتزأزق من خلف Kawanan hilal ini, entah entah dari wain, alim nampu di sana, entah entah